استمع وأعد ثم اكتب الحروف المنقطة ابتداءا من النقطة الحمراء. أ. و. إ. ب. بو. ب. د. ت. ت. ث. ث. ث. ج. جو ji ha hu hi ha kh, hu hi